يقول الامام أبو الفرج, محمد ابو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى فيما كتبه من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الحديث الحادي عشر قال عن ابي محمد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما سبط النبي سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وريحانته رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال الحديث رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في الفاظ يسيرة لكنه يحمل معاني ذكره في الفاظ يسيرة لكنه يحمل معاني كثيرة وهو من الخصائص التي اختص النبي صلى الله عليه وسلم بها خصه الله تعالى بخصائص وفضله بامور منها أنه اوتي جوامع الكلم يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطاه ومكنه من أن يعبر عن الأشياء الكثيرة بألفاظ قليلة لأنه صلى الله عليه وسلم كان من أفصح الناس بل أفصحهم وكان أبلغهم عطيه من الفصاحه والبلاغه ما لم يعط غيره ولهذا لا يستكثر ان تجري على الفاظه وان يجري على لسانه جوامع كلمه هذا الحديث يعده العلماء اصل في مسألة الورع وكيف يفيد الإنسان من الورع وما هي الأشياء التي ينبغي أن يقدم فيها الورع على غيره فمتى تطرق إليك شك في أمر من حيث الحل الحل والحرمة من حيث الإباحة والحظر، من حيث الوجود والندب من حيث الحرمة والكراها فالذي ينبغي لك أن تركن إليه وأن تطمئن به وأن تنطلق في التعامل معه هو الورع استفت قلبك خصوصا اذا كان القلب نقيا خاليا من النفاق والرياء والمعاصي فانه يعين صاحبه على ادراك الحق ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وكل المؤمنين في تمييز امور الى ما في نفوسهم دع ما يريبك اي شيء تطرق اليك شك فيه اي شيء احسست ان نفسك تتردد في عمله وقبوله دعه الى ما لا يريبك اقدم على الشيء الذي تطمئن اليه فان البر طمأنينة فإن البر طمأنينة أي تطمئن به وتركن إليه هكذا وصل النبي صلى الله عليه وسلم سبطه وابن ابنته الحسن بن علي رضي الله عنه علمه كبير من وجوه البر ووجوه الخير ولقنه ما يضبط به عمله من حيث البر ومن حيث الطمعنين ومن حيث الحل فإذا ما تنازعت نفسك بين أمرين انظر الى ما تطمئن اليه نفسك فاقدم عليه وما تتردد فيه وتشك فتجنبه فان البر اطمئنانه قال دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقد عرفنا في درس ماض ان هذا الحديث جاء له كثير من الشواهد يعني أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة من خلال صحابة كرام شهد لرواية الحسن فقد مر بنا أن هذا الحديث رواه عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الصيغة أو يزيد عليها قوله فإن الصدقة مأمينة وإن الكذب ريبا فروي عن أنس رضي الله تعالى عنه وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان الإمام ابن رجب الحنبلي يسوق شواهد هذا الحديث أشار إلى ما ثبت وصح منها وإلى بعض الروايات التي جاءت وإن كان فيها شيء من الضعف لأنها في مجال الاستشهاد وفي مجال المتابعات وفي الاستشهاد به المتابعة يتجاوز في ذكره ما لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود رواف ضعاف في سنده لأنهم بهذه المتابعة وبهذا الاستشهاد وبذلك الاعتبار تتقوى رواياتهم ويدل على أن لها أصل ومن ذلك ما أشار إليه بقوله ويروى بإسناد ضعيف عن عثمان بن عطاء الخراساني قال وهو ضعيف يعني الراوي الضعيف في السند عن أبيه يعني عطاء الخراساني أو عطاء الخراساني عن الحسن والمراد بالحسن هنا الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لرجل نعم ما يريبك إلى ما لا يريبك قال وكيف لي بالعلم بذلك يعني أن الصحابي سأل النبي كيف اميز ما يريب مما لا يريب؟ قال إذا أردت أمرا فضع يدك على صدرك فإن القلب يضطرب للحرام فإن القلب يضطرب للحرام يعني لا يطمئن ويسكن للحلال وإن المسلم الورع يدعو الصغيرة مخافة الكبيرة يعني خشية ان يقع في الكبيرة يترك فعل الذنب الصغير حتى لا يجره الى فعل الذنب العظيم هذا شان المؤمن وهذا شان المسلم ولذلك ينبغي لكل امرئ ان يعود نفسه على فعل ما يطمأن به ان يعود نفسه على اتيان ما هو صريح في اباحته اما ما فيه شبهة فينبغي تجنبه وقد مر بنا مثل هذا الحديث في أحاديثها هذا الكتاب المبارك حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات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 اخبر مرة بان القلب قلب المؤمن يعمل العمل كله تقوم معرفة الحلال والحرام عليه لانه مركز التقوى ولانه محل الصلاح والتقوى ولهذا قال التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى هاهنا وأشار إلى صدره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهذا الحديث يعلم فيه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما يقول له دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وهذا الحديث كما رأينا في هذه الرواية المروية عن أبي هريرة رضي الله عنه تفسير لهذا المعنى يعني أنك إذا أردت أمرا فضع يدك على صدرك فإن وجدت اضطرابا وترددا وخوفا فلا تقبل ولا تقدم لأن الأمر لا يطمأنه إليه وإن وجدت طمأنينة وراحة وانشراح صدر فإنه لك أن تقدم وإذا أردت زيادة في هذا فقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الاستخارة أننا إذا أردنا أن نقدم على شيء وترددنا في قبوله ورده ماذا نفعل نستخير الله سبحانه وتعالى يصلي الرجل ركعتين من غير الفريضة وبعد ان يفرغ من الصلاة يدعو بدعاء الاستخارة ثم ينظر ماذا تميل اليه نفسه وماذا ينشرح له صدره فتلك هي الاستخارة وتلك هي تحقيق قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك قال وقد روي عن عطاء الخرسان مرسلا يعني انه عطاء يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشره دون ان يذكر من رواه من الحسن وابي هريره رضي الله عنه قال وخرج الطبراني نحوه باسناد ضعيف عن واثلة ابن الاسقع رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل حديث ابي هريرة وزاد فيه قيل له فمن الورع قال فمن الورع يعني السئلة النبي صلى الله عليه وسلم من الشخص الورع فمن الورع قال الذي يقف عند الشبهه الذي يقف عند الشبهه اي أنه لا يأتيها ولا يفعلها بمجرد ما يشتبه في أمر يتوقف وهذا هو الذي أشار إليه بقوله دع ما يريبك الى ما لا يريبك وهو في قوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه قال وقد روى هذا الكلام موقوفا على جماعة من الصحابة اي انه من اقوالهم رضوان الله عليهم منهم عمر يعني ابن الخطاب رضي الله عنه وابن عمر يعني ابنه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وابو الدرداء رضي الله عنه وابن مسعود يعني عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ما تريد الى ما يريبك وحولك اربعة الاف لا تريبك يعني لماذا تتطلع نفسك الى شيء واحد وان تشاكم فيه وتترك اربعة الاف لا شك فيها فالورع يحملك على ان تترك هذا الواحد لتكتفي وتستغني بهذه الاربعة الاف وقال عمر رضي الله تعالى عن دعو الربا والريبة ونلاحظ هنا ان عمر رضي الله عنه قرن بين الريبه والربا والربا معلوم حرمته وانه من الكبائر فكأنه رضي الله عنه الحق الريبه بالربا اذ كل منهم يوصل الى المحرم يعني مرتبتم فيه وان لم تتحققوا انه ربا لأن من حام حول الحما يوشك أن يرتع فيه ومعما هذا الحديث يرجع إلى الوقوف عند الشبهات يعني أي حديث المراد به حديث الحسن هكذا يقول ابن رجب إن حديث الحسن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك يرجع الى الوقوف عند الشبهات واتقائها فان العلال المحضى لا يحصل للمؤمن في قلبه منه ريب والريب بمعنى القلق والاضطراب بل تسكن اليه النفس يعني الى العمل الحلال المعب تسكن إليه النفس ويطمئن به القلب وأما المشتبهات فيحصل فيها يحصل بها للقلوب القلق والاضطراب الموجب للشك ولا شك إن هذا الإحساس يحتاج إلى يقظ وتنبه ويحتاج إلى تدريب القلب وتعويده على أن يميز بين الحلال والحرام وأن يميز بين ما فيه شبهة وما لا شبهة فيه لأن الإنسان متى ما كان حاضر القلب متى ما كان شديد الإحساس متى ما كان دقيقا الملاحظة فإنه يستطيع أن يميز بين الحلال والحرام بين الشبهة وعدمها بينما فيه ريبة وما لا ريبة فيه أما من تعود أن يأخذ كل شيء وألا يبالي سواء كان هذا الشيء حلالا أم حراما كان هذا الشيء مباحا او غير مباح فانه تختلط عليه الامور وعندئذ القلب لا يصل الى مرحلة هذا التمييز فالورع يحتاج الى اعداد والورع يحتاج الى تهيئة لا ان الانسان يقدم على كل شيء ولا يبالي ثم يقول انه يستفت قلبه عندئذ يتحول هذا الاستفتاء الى ان ينظر ان ما حل باليد هو الحلال وان ما بعد عن اليد هو الحرام هكذا يصل به احساسه فيفقد هذا الميزان الرباني الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في القلوب يميز به الانسان بين الحلال والحرام فعلينا أن نذكي هذا الإحساس بمخافة الله وبتقوى الله وبالتثبت فيما هو حلال وحرام قال وقال أبو عبد الرحمن العمر الزاهد إذا كان العبد ورعا ترك ما يريبه إلى ما لا يريبه وقال الفضيل يعني ابن عياض يزعم الناس أن الورع شديد وما يزعم الناس أن الورع شديد وما ورد علي أمران إلا أخذت بأشدهما فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك يعني الفضيل بن عياض رحمه الله يضع لنفسه معيارا يتبين به يعني الحلال من الحرام ويتبين به الحق من الباطل ويتبين به المباح من غيره من المحظور يقول أنا عندما يختلف علي أمر أنظر إلى أيهما أشد وإلى أيهما أثقل على النفس وإلى أيهما أصعب في قبولها يعني النفس له هذا الذي أخذ به لأني أرى أن فيه الورع، لأنه يرى أن فيه عدم الريبة تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال حسان بن أبي سنان ما شيء أهون من الورع إذا رابك شيء فدعه وهذا إنما يسهل على مثل حسان رحمه الله وهذا تعليق من ابن رجب يعني يقول ان اهل الورع اذا ما لازموا الورع وطبقوا مبدأ العمل بدعم ما يريبك الى ما لا يريبك يسل عليهم مثل هذا وقد يكون صعبا على غيره لمن لم يألف تحقيق الورع. قال ابن المبارك كتب غلام لحسان بن ابي سنان اليه من الاهواز اي من مدينة الاهواز ان قصب السكر اصابته افا فاشتري السكر بما قبلك او فيما قبلك يعني كأنه يقول له السنة المحصول محصول السكر أصابته آفا ومعنى هذا أن السكر سيرتفع ثمنه وسيغلو إذا فم الذي يتناسب مع التجار مبدأ الاحتكار إذا اشتري ما حولك من السكر الذي يعرضه التجار واحتفظ به فإنه سترتفع بعد أن يأتي وقت المحصول ولا يجد الناس من محصول السكري ما يغطون به الأسواق. هذا ما كتبه الغلام ينصح به سيده. قال له إن قصب السكر أصابته آفة. فاشتري السكر فيما قد قبلك قال فاشتراه من رجل فلم ياتي عليه إلا قليل فإذا فيما اشترا ربح فإذا فيما اشترا ربح ثلاثين ألفا فإذا فيما اشترا ربح ثلاثين ألفا يعني ارتفع السعر وربح هذا التاجر هذا المبلغ قال فاتى صاحب السكر فقال يا هذا ان غلامي كان كتب الي فلم اعلمك فأقلني فيما اشتريت منك فقال له الاخر قد اعلمتني الان وقد طيبته لك قال فرجع فلم يحتمل قلبه فأتاه فقال يا هذا إني لم آتي هذا الأمر من قبل وجهه فاحب أن تسترد هذا البيع قال فما زال به حتى رده عليه أو حتى رد عليه يعني هذا ما صنعه حسان بن أبي سنان تخلص من البيعة كلها لانه جال في خاطري ان ما فعله كان فيه ريبع لانه بهذا الصنيع رفع على المسلمين قيمة السكر وربما احتكر السكر وربما اخذ هذا المال يعني الزائد على قيمة السكر بغير طيب نفس من اهله من الناس وان كان البيع عن تراب لكن قد يحمل الناس على الشراء وهم غير راضين لما يقع في الاسواق من الاحتكار فنفسه ابت ان تقبل هذا المبلغ الزائد ونفسه ارتابت في حل ذلك المبلغ الزائد مع ان الصوره صوره بيع وشراء ومع ان المساله تعد امرا عاديا لانه متى ما قل الانتاج وقلت السلعه عن العرض زادت القيمه على مبدا ومقياس وقاعده العرض والطلب لكنه رضي الله عنه ورحمه الله احس ان بفعله يعني ما لا يرضاه المؤمن وحس ان بفعله كانه احتكر شيئا ليس له فرد البيعه لصاحبها قال وكان يونس بن عبيد إذا طلب المتاع ونفق وأرسل يشتريه يقول لمن يشتري له اعلم من تشتري منه إن المتاع أعلم يقول له أعلم من تشتري منه أن المتاع قد طلب يعني بلغ البائع قل له السوق يعني هذا المتاع في السوق نافق حتى لا تشتري منه على غره ربما لا يكون عالما بأن المتاع قد نفد من السوق وهو يبيعك بسعر أقل من سعر السوق لذلك تعلمه أن السعر ربما يكون ارتفع وأن البضاعة ربما تكون قلت وشحت من السوق حتى يبيعك بما يراه مناسبا وقال هشام بن حسان ترك محمد بن سيرين رحمه الله 40 ألفا فيما لا ترون به اليوم بأس يعني تركها ورعا ابى أن يغضبها إلى ماله في شيء الناس اليوم يعدونه امرا عاديا لكن محمد بن سيرين رحمه الله لعله رأى أن في هذا المبلغ الزائد يعني زيادة لا موجب لها وفيها ريبة من اجلها تردد بل رد قبولها واخذها وهذه الامثال التي يضربها وهذه القصص التي يذكرها ابن رجب رحمه الله انما يريد ان يبين لنا منهج السلف علماء هذه الامة سلف هذه الامة من التابعين واتباع التابعين ومن الصحابة رضوان الله عليهم كيف فهموا معنى الورع ليس الورع ما نراه من فعل بعض الناس يظهر انه يتجنب اكل الحرام لكنه لا يبالي من اين يأتيه المال هذا ليس ورعا بل ربما بين للناس ان هذا من الورع أن هذا الفعل من الورع وهو في حقيقته ليس من الورع يعني قد يصل به الامر الى ان يبالغ في احلال الحلال وربما يلقي من الشبه على الامر المباح كما ضرب ابن عمر رضي الله تعالى عنه مثلا جاءه رجل ممن شارك في قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه واستباح دم الحسين وقتل الحسين ثم جاءه يساله يقول له انا ان كنت امشي في مكة او في اي مكان وعصاتي قد ادوس بها اضعها على نملة او اضعها على حيوان قد يموت قد يخرج دمه هل هذا الدم حرام او حلال يريد أن يبين له أنه من ورعه يحرص على أنه يتجنب أن يضع عكازه على حيوان أو أنه يتجنب في مكة أن يقتل البعوط لأنه يخشى أن هذا البعوط دمه محرم في مكة إبهى منه أن هذا هو الورع فقال يا سبحان الله يدعي انه ورع يسال عن دم البعوض وغفل ونسي انه سفك دم ابنتي ابن ابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاي ورع في هذا اذا الورع ليس في ترك المباح والورع ليس في ترك الحلال وإنما الورع في ترك المحرم في تجنب الوقوع في الحرام قال وقال الحجاج وكان الحجاج بن دينار قد بعث طعاما الى البصرة مع رجل وامره ان يبيعه يوم يدخل بسعر يومه فاتاه كتابه اني قدمت البصرة فوجدت الطعام مبغضا يعني مكروها فوجدت الطعام مبغضا فحبسته يعني فلم ابيعه بذلك اليوم فزاد الطعام فازددت فيه كذا وكذا يعني ربحت فيه كذا وكذا فكتب إليه الحجاج يعني ابن دينار إنك قد خنتنا وعملت بخلاف ما أمرناك به فإذا أتاك كتابي فتصدق بجميع ثمن ذلك الطعام على فقراء البصرة فليتني أسلم إذ فعلت ذلك فليتني أسلم إذا فعلت ذلك ومعنى أسلم يعني أنجو من ذلك الاحتكار وذلك الإذن الذي نشأ من احتكار الطعام حتى ارتفع ثمنه هذا هو الورع قال وتنزها يزيد ابن زريع عن خمسمائة الف من ميراث ابيه فلم يأخذه وكان ابوه يلي الاعمال للسلاطين اي ان يزيد ابن زريع يعني رد نصف مليون خمسمائة الف كان ابوه ورثه اياها ابى ان يقبلها لانه يظن ان هذا المال الذي هو نتيجه العمل للسلاطين في تلك الازمان قد يشوبه شيء من الحرام فتجنب اخذ ذلك المال حتى لا يتسرب الى ماله شيء من المال الحرام وكان يزيد يعمل الخوص الخوص معروف وهو ورق النخل يقطع يعمل منه مكاتل زنابيل يعمل منه مراوح يعمل منه اشياء كثيره من اساس البيت والى عهد قريب والناس في المدينه وفي غيرها من البلدان التي تزرع النخيل كانوا يرون اعمال الخوص هذا يزيد بن زريع كان يشتغل في الخوص وأعمال الخوص معلوم أنها أعمال شاقة وأرباحها يسيرة ومع ذلك لما حصل له من مال أبيه عن طريق الميراث خمسمائة ألف أباني أخذا واكتفى بعمله الذي يقتات منه قال وكان يزيد يعمل الخوص ويتقوت منه يعني ياكل منه الى ان مات رحمه الله وقال المسور ابن ابن وكان المسور ابن مخرمه قد احتكر طعاما كثيرا فرأى سحابا في الخريف فكرهه فقال ألا أراني قد كرهت ما ينفع المسلمين يعني كره نزول المطر لأنه بنى على هذا الفعل أنه متى نزل المطر الناس سيزرعون وبعد الحصاد ستن سترخص الاسعار اذا انا كرهت وكان المسوى رضي الله عنه قد كره ذلك خشية ان يفسد عليه طعامه الذي احتكره نوجب الكراهية ظنه ان نزول المطر ينشأ عنه وجود كثير من الطعام الذي سيحول بينه وبين الاحتكار يضطره الى ان يبيع الطعام بسعر اقل فلما وقع في نفسه هذه الكراهية كأنه يرى ان فعله كراهيته للمطر فيها ريبا وفيها ما يتعارض مع منفعة المسلمين فما كان منه رضي الله عنه الا انه قال الاوراني قد كرهت ما ينفع المسلمين فالا ان يربح فيه شيئا فالا يعني فحلف ان يربح في هذا الطعام شيء بل يبيعه بسعر بالسعر الذي اشتراه به يبيعه بالسعر الذي اشتراه به حتى لا يترتب على احتكاره اضرار بالمسلمين قال فاخبر بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال له عمر جزاك الله خيرا يعني على ما صنعت اذ بفعلك قد فرجت عن المسلمين واذ بفعلك قد اذهبت عنهم الضيق والضنكة والشدة حيث انك تراجعت واكتفيت برأس مالك الذي اشتريت به وكان في هذا يعني تجنب لمالا او تجنب ما فيه ريبة قالوا في هذا ان المحتكر ينبغي له التنزه عن الربح محتكره احتكارا منهيا عنه وقد نص الامام احمد رحمه الله على التنزه عن الربح ما لا يدخل في ضمانه لدخوله في ربح ما لم يضمن يعني أن الإنسان لا يبيع شيء لم يدخل في ضمانه وإذا أراد أن يبيع لا بد أن يدخل السلعة التي يريد بيعها أن تدخل في ضمانه اولا يعني يمتلكها ثم بعد ذلك إذا أراد أن يبيع يتصرف أما قبل أن يمتلكها وتصلح في ضمانه فليس له أن يبيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابي الجليل حكيم بن حزان علمه أن يبيع ما ليس عنده قال وقد نهى عن وقد نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن بيع ما ليس في ضمان الشخص ويسمى الذي يعمل ذلك منه عنه في من اجر مستاجره بربح قال ويسمى الذي يعمل ذلك منه في من أجر ما استعجره بربح أنه يتصدق بالربح وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة إذا خالف فيه المضارب إن إنه يتصدق به يعني إذا آطى إنسان مالا آطى إنسان إنسانا مالا ليتاجر به واتفق مثلا على نسبة الربح لكن هذا الذي اعطي المال ليتاجر به لم يكتفي ولم يقتصر على ما اتفق هو وصاحب المال عليه اعمله في وجوه اخرى اعمله في غير الوجه الذي اتفق هو وصاحب المال عليه يقول إذا ربح هذا المال فإن على صاحب المال يعني المضارب أن يتصدق بالربح الزائد يحتفظ برأس ماله ويتصدق بالربح لأنه كان لأن الشخص الذي ضارب لأن الرجل الذي باع واشترى في المال باع واشترى في غير ما اذن له به وفي غير ما امر به ولذلك عدى هذا المال الذي اكتسبه غير مباح مال لا يجوز له ان يأخذه تكسبا لان المضارب تعدى باعمال المال في غير ما أبيح وما أتيح له هذا معنى قوله في هذه العبارة قال فقال في رواية عنه في من أجر ما استأجره بربح أنه يتصدق بالربح وقال في رواية عنه في ربح مال المضاربة اذا خالف فيه المضارب انه يتصدق به وقال في رواية عنه فيما اذا اشترى ثمرة قبل صلاحها بشرط القطع لانه شراء الثمرة قبل صلاحها قبل بدو الصلاح على ان تبقى على رؤوس الشجر والنخل لا يجوز لأنه قد يؤدي إلى النزاع فقد يتلف هذا الثمر قبل بدو صلاحه وعندئذ يتنازع البائع والمشتري لكنهم أجازوا أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها إذا اشترط أن يقطعها في الحال يقول لو هذه الصورة تمت اشترى المشتري الثمرة قبل بذو صلاحها وكان الاتفاق على ان يقطعها لكنه ما قطعها وتركها حتى نضجت فمن الحكم قال وقال في رواية عنه فيما اذا اشترى ذمرة قبل, قبل صلاحها بشرط القطع ثم تركها حتى بدا صلاحها أنه يتصدق بالزيادة يعني بزيادة الثمرة أو بزيادة القيمة إذا باعها لأن بقاء الثمرة على رؤوس الشجر والنخل أمر زائد على ما اتفق عليه فكانه يكون مالا غير جائز، فإذا أراد أن يتخلص منه يتصدق به ولا يملكه. قال وحمله طائفة من أصحابنا على الاستحباب، يعني استحب له ذلك وليس بواجب. وقوله من أصحابنا يعني من الحنابلة، لأن الصدقة بالشبهات مستحب. لكن من يرى أن هذا الأمر محرم هو هنا يقول هل يجوز أن يتصدق بالمحرم كأنه يعني يتردد في أن المال الحرام لا يجوز التصدق به لكن يقال ان اراد التصدق به على وجه التخلص لقد يكون لذلك وجهها قال وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها سيلت عن أكل, الصيد عن اكل الصيد للمحرم فقالت انما هي ايام قلائل فما رابك فدعه يعني ما اشتبه عليك هل هو حلال او حرام فاتركه فان الناس اختلفوا في اباحة اكل الصيد للمحرم اذا لم يصده هو هذه المسألة سبق أن تناولناها يعني وعرضناها في كتاب المناسك لأن الأحاديث الواردة فيها أهل العلم اختلفوا في فهمها ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن اكل الصيد خرج من المدينه يريد الحج ونزل اول مره بمنازل فيها الصعب بن جثامه رضي الله عنه ولما احس بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصاد له صيدا صاد له حمارا وحشيا وجاء بجزء من هذا الصيد الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر النبي عن اكله وقال ان حرم يعني ان محرمون والله سبحانه وتعالى قال في كتابه وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فذهب كثير من أهل العلم الى ان المحرم لا يأكل من الصيد سواء هو الذي صاده أو الحلال صاده له لأن الصابر من جثام كان حلالا يعني لم يكن محرم لكن هذا يعني ينازعه ما جاء في حديث أبي قتادة الانصار رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه في سرية جهة سيف البحر يعني ناحية ينبع وبعد ان فرغوا من مهمتهم التي بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم من اجلها وكان صلى الله عليه وسلم قد وعدهم ان يوافيهم في الطريق الى مكة فاحرم عدد من الصحابة رضوان الله عليهم وابو قتادة لم يحرم وبينما كان يغرز نعله واذا بقطيع من الحور الوحشية يمر بهم ورأى الصحابة رضوان الله عليهم هذا القطيع لكنهم تذكروا انهم محرمون فلم يهيجوه ولم يمسوه ولم يعترضوا له وبينما ابو قتاده يخرج نعله رفع رأسه واذا به يرى القطيع فأخذ فرسه وأخذ رمحه وأخذ قوسه ولما ركب على خيله سقط منه الرمح أو القوس فطلب من أحد الصحابة رضوان الله عليهم أن يناوله. فقال لا اني محرم يعني ما اعينك فنزل فاخذ اداته التي سقطت ثم ركب وانطلق وعقر منها واحدا وطبخ ذبحه وطبخ واكل الصحابة رضوان الله عليهم من المحرمون وغير المحرمين وبعضهم تردد، قالوا لا حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم فلما التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واسألوا قال هل عندكم منه شيء قالوا نعم فجيء بجزء فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم هتاني القصتان يعني احدثت عند اهل العلم شيء من التفاوت في الفهم فذهب بعضهم الى ان المحرم اذا قتل الصيد يعني ذهب اهل العلم قاطبة الى ان المحرم اذا صاد صيده يعتبر ميتة لا يجوز له ان يأكل منه ولا الحلال اما إذا صاده الحلال فقالوا إذا قصد الحلال صيده للحراء للمحرم لا يجوز للمحرم أن يأكله وعلى ذلك عمل حديث الصعب ابن جثام رضي الله عنه أما إذا صاده الحلال لنفسه فللمحرم أن يأكل منه لأنه لم يقصد به الحلال وعلى ذلك حملوا حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه نعم وهذا ما أشار إليه هنا قال وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها الناس عن اكل الصيد للمحرم فقالت إنما هي أيام قلاء. فكانها رضي الله عنها ذهبت إلى أن المحرم لا يأكل من الصيد وإن صاده الحلال إنما هي أيام قلائل فما رابك فدعه يعني ما اشتبه عليك هل هو حلال أو حرام فاتركه فإن الناس اختلفوا في إباحة أكل الصيد للمحرم إذا لم يصده هو أما إذا صاد المحرم الصيد فباتفاق أهل العلم على أنه لا يجوز أكله للحلال وللمحرم لأنه يكون ميتة والميتة لا يجوز أكلها قال وقد يستدل بهذا على أن الخروج من اختلاف العلماء أفضل لأنه أبعد عن الشبهة ولكن المحققون من العلماء من أصحابنا يعني الحنابلة وغيرهم على أن هذا ليس هو على إطلاقه فإن من مسائل الاختلاف ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارب لكن هنا يرد السؤال إذا كان الأمر قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيه نص وثبت فيه حكم هل يجوز أن يجري فيه الخلاف إذن هذا ما يسمى من مسائل الخلاف لا يسمى من مسائل الخلاف وإنما مسائل الخلاف ما لا نص فيه او ان النصوص فيه تحتمل الاختلاف النصوص فيه يعني غير صريحة كأن تكون هذه النصوص ظاهرة او ان ترد نصوص متعارضة هذا الذي يجري فيه الخلاف اما ما ورد فيه النص وثبت فيه الحكم فلا يصمح أن يكون محل خلاف لأن من أخذ به وافق النص ومن خالفه وليس له دليل فإنه إيه؟ يقال إنه ترك النص قال ولكن المحققون من العلماء من أصحابنا وغيرهم على أنه ليس هو على إطلاقه فإن من مسائل الاختلاف ما ذبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة ليس لها معارض فاتباع تلك الرخصة أولى من اجتنابها عندئذ يكون هذا عمل بالنص وإن لم تكن تلك الرخصة بلغت بعض العلماء فامتنع منها لذلك وهذا كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فبمجرد وجود الشك لا نقول إنه من الورع أن يترك ليس من الورع أن يترك بل الورع أن يعمل بما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ولا سيما إن كان شكه في الصلاة فإنه لا يجوز له قطعها فإنه لا يجوز له قطعها لصحة النهي عنه وإن كان بعض العلماء يوجب ذلك يعني يوجب القطعة نقول لأنه لم يبلغه خبر النبي صلى الله عليه وسلم ونعتذر له بذلك لكن الحق أحق أن يتبع والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر به أو لا أن يصار إليه قال وإن كان للرخصة معارض إما من سنة أخرى أو من عمل الأمة بخلافها أي بخلاف تلقى السنة فالأولى ترك العمل بها يعني بالسنة وكذا لو كان قد عمل بها شذوذ من الناس واشتهر في الامه العمل بخلافها في امصار المسلمين في عهد الصحابة